ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إ ذ جاءوكم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 وأستعكن شركه ن الهدى شركه د ع و ن ت غ ت ر د ن ا ل ل ه ورسوله و ا ل د ا ر الآخرة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 وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات ي ن و والمتصدقين والمتصدقات والصائمين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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أ ذ ا ه م وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 ولا إ خ و ا ن ه ن ولا أ ب ن ا ء إ خ و ا ن ه ن ولا أ ب ن ا ء أ خ و ا ت ه ن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن و ا ت ق ي ن الله